Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu alim al-Kur'an. Xalq insan alimih al-Bayan. Al-Şems ve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 تنفذ من قطار السماوات ولرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آل ربك ما تكذبان. يُرسلوا عليك ما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آل ربكما تكذبان؟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 ربك ما تكذبان متكئين على فرش بطان إنها من استبرق وجن الجنتين دال فبأي آلاء ربك تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آل ربك ما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان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 وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَانَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فيهما عينان ضاخرتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آل ربك ما تكذبان متكئين على رفرف خضرو على حسان